أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ قَالُوا إِنَّ سَن توب الى نفس موتنا فيانيا Amen. Mm -hmm. को oh. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد في الصور Love for one day. وقال خيره هذا ما لذيّ عكيب أذكي في جهنم كل كفار العنيذ من ناع जी mm जी -hmm. I don't know. الندع <تصفيق> عن yu إنما هل انتلت وتقول هل من مزيد Ha huh? لفj ن ت لل المد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَثَلٌ مِّنَ الذِّكْرٰى تَسْكُنُهَا صفة الجنة للمستقين غير بعين